ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء لما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ۗ وَنَشَاءُ لِلْإِنسِ وَالْجِنِّ رَبُّكَ يُحْيِي بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ زُخْرُفًا الْقَوْلِ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ وَمَا يَفْتَرُونَ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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما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 يَهُو يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ لا الَّذِينَ وهذا صراط ربك مشتقيما قد فصلنا الآيات لكوم يذكرون